عيداً بحلام تقيبه بالخير أهل ولا حضيان أقبل بالأنس يلوه أهدان الله وسادرنا عيداً بحلام تقيبه وقف بسمه بشره نورا وانشر في الأفق سرورا واجعل من عمرك غيتاً عاطراً يسع الجنيا عطا جعل من عمرك غيثا عابرا يسعدني عطاه أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر